بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فلازال حديثها موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك وهو تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام عليكم صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الله تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا باياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قال رحمه الله تعالى لما ذكر يوم القيامته ذكر أن جميع من كفر بالله وكذب رسل الله لابد أن يدخلوا النار ويصلوها وأن أموالهم وأولادهم لن تغني عنهم شيئا من عذاب الله وأنه ساجر عليهم في الدنيا من الاخذات والعقوبات ما جرى على فرعون وسائر الأمم المكذبة بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم وهذا حكم عام وشامل. ان الذين كفروا لهم سنيان ما وعدوهم من الله شيئا النار يدخل في هذا الكفار الاصليون ويدخل في هذا اهل الكتاب ويدخل في هذا المرتدون فكل من مات وقد حكم عليه بالكفر فانه يخلد في داري ولا يدخل منها ابد الابدين ولا دهر الداهرين اصناف الكفار الاصليون اهل الكتاب الذين ماتوا على هذا عايش هذه الامه ولم يؤمن برسولها والمرتدون كل هؤلاء اصناف يخلدون في النار ولا يشفع بقى للمرتد انه كان نشد أن لا اله الا الله وان محمد رسول الله ولا يشفع للكتاب أنه يتبع عيسى او يتبع موسى لا فرق في حكم الخلود لا فرق في حكم الخلود لكن النار دركات بعضها أعلى من بعض إنما في الحكم واحد في الحكم واحد لا فرق أن يموت الإنسان على النصرانية أو على اليهودية أو على الوثنية او على الشيوعية او على المجوسية أو يكون مسلما يصلي ويصوم ويزكى ويحج وكذا ولكنه ارتكب ما يرتد به عن دين محمد صلى الله عليه وسلم كما سب الله ورسوله سب القرآن أنكر معلوما من الدين بالضرورة إلى غير ذلك من أنواع الردة فإنه يكون مخلدا فيه أن إن الذين كفروا بكلها صنوفهم لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيء إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثلهم معه ليفسدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب إيه أليه يبقى لا فرق بين الكافر أصلي وغيره وبالتالي تبطل دعوة التقارب بين الأديان أو دعوة وحدة الأديان وأن الدين واحد وكل هؤلاء يدينون لله بدين ومن دانا لله بدين فانه يكون ناجيا لقول تبطل هذه السكرة كلها دين إلا الإسلام ولا يقضى الله عز وجل من أحد صرفا ولا عدلا إلا أن يلقاه موحدا بالله تبارك وتعالى مؤمنا برسوله صلى الله عليه وسلم فأقدهم الله مبيضا وعدل لهم العقوبات الدنيوية متصلة بالعقوبات الأخروية والله شديد العقاب متصلة بالعقوبات الأخروية والله شديد العقاب فإياكم أن تستهينوا بعقابه فيهون عليكم الإصامة على الكفر والتكذيب قال تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم من خبر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 فئه المؤمنين لا يبلغون الا ثلاثمائه و عشر رجلا مع قله عددهم وفئه الكافرين يناهجون الالف مع استعدادهم التام في السلاح وغيره فايز الله المؤمنين بنصره فهجموهم باذن الله ففي هذا عبره لاهل البصائر فلولا ان هذا هو الحق الذي إذا قابل الباطل ازهقه واضمحل الباطل لكان بحسب الأسباب الحسية الأمر بالعكس نعم لولا أن الله سبحانه وتعالى يؤيد رسله ويؤيد أتباع الرسل ما حصل هذا لأن ثلاثمائة كيف يغلبون ألفاً بالمقاييس المادية ولكن لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد من عند ربه وهذا اكبر دليل أو دليل واضح بين على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به عند ربي حق وأنه منصور من الله سبحانه وتعالى وليس هذه فقط بل غيرها وغيرها أن لرسول الله عليه وسلم هو رجل يبتمع حوله أفراد أن يبني أمة في عشرين سنة الثلاث سنوات الأولى كانت سرية الدعوة فيها سرية يعني في عشرين سنة يبني دولة يبني دولة في عشرين سنة الواحد يبقى في بيته لا يستطيع أن يحصل بينه وبين أولادي وزوجته انسجام على مدار عشرين سنة يمكن وقد يبقى الزوج مع زوجته أكثر من عشرين سنة ولا يحصل بينهما اتفاق ولا انسجام وتجد الولد له طريق والأب له طريق والزوج لا طريق وهكذا يبني بيتاً فضلاً عن أن يبني أمة في وسط قوم يؤمنون بأحجار وأطناء ومن جرب دعوة يا الله عرف فعلاً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مويدا وعرف فعلا أنه سأليس الثان شوف الآن أنت في بلدك في مسجدك في بلدك في مسجدك في أقوام يصلون معك يضعون أقدامهم مع أقدامك تتجهون إلى القدات الوحيدة يصومون يزك يزكون يحجون ومع ذلك ماذا تلقى من شدة وعناء في تثبيت سنة في تثبيت سنة واحدة بينهم وهم ايه وهم قوم يشلون لا اله الا الله ونحن رسول الله معك ويصلون معك لكن في يا جماعه ختام الصلاه بلاش الامام يقول سبيح ولا الاحمد ولا كذا يا جماعه بلاش سيدنا في الاذان يا جماعه بلاش حرما يا جماعه بلاش كذا مين من الذي قطع في بلده حرما بعد الصلاة مين هو ده ممكن قطع في مسجد ممكن قطع ما استجاب له بعض الناس لكن من الذي لم يعد في بلده في مسجد المساجد وحدهم حرما مين اللي في بلده في مسجد من لم يعرف مسجد من المساجد مثلا لا يقوم تشغيل القرآن قبل صلاة الجمعة أو الصلاة والسلام عليك رسول الله بعد الأذان من هو أذان؟ وهذه أمور بسيطة جدا في وسط قوم معك في هذه الرسالة يؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويصلون حجنوا كل شيء بل قد تجد العناد من هؤلاء أكثر من العناد من غيرهم العوام لان العوام يعني القضيه لكن دول ينافحون عن دين آبائهم واجدادهم فإذا كان هذا في هؤلاء فكيف إذا في وصف قوم يؤمنون بأحجار ويعتقدون فيها نفعا وجلب ضر ورفع ضر وغير ذلك مثالة صعبة جدا جدا يعني ثلاثمائة صنم وستون حول الكعبة هذا حول الكعبة نهيك عن الذي يكون في باقي الأقصار والبلدان ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحول من هؤلاء جيلا يقيم التوحيد والعقيدة ويعلم الأمة إلى آخر الأزمان يعلم الناس إلى آخر الأزمان العقيدة الصحيحة هذا لا يمكن أبدا أن يكون رجل بشري عادي لا يمكن مستحيل بجميع المقاييس مستحيل شوف الآن الكفار يقومون الليل والنهار وينفقون الليل والنهار على أن يرتد مثلا المسلمون عن دينهم أو كذا ولكن أن لهم ذلك ودول دول تقوم بل مقر الليل والنهار استأمروننا أن نفتور ونجعل له أنداد وضع ذلك اللي يستجيب قليل أو اللي ينبهر بهذا القليل ولكن يبقى الناس على دينه إنما نبيه يحول البشرية في هذه الفترة القصيرة ليس رجلا عاديا ليس رجلا بشريا عاديا وإنما مؤيد من قبل الله وأن الله تبارك وتعالى يفتح القلوب لدينه وهذا تحقيق قوله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ما قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الزهد والحبة والخير المسومة والأنعان والحرج ذلك متاع الْحَيَاةِ الدنيا والله عِندَهُ حسن المآد قل أأنذركم بخير من ذلكم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 الصابرين والصادقين والقالكين والمنفقين والمشتغفرين بالأسحاب أخبر تعالى في هاتين الآيتين عن حالة الناس في اثار الدنيا على الاخره وبين التفاوت العظيم والفرق الجسيم بين الداغين فأخبر أن الناس دينت لهم هذه الأمور فرمقوها بالأبصار واستحلوها بالقلوب وعكفت على لذاتها النفوس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 قصيره جدا جدا إذا قيست بالآخرة، ولهذا لو عمر الإنسان ألف سنة؟ فماذا عسى أن تسمع الألف سنة في الآخرة؟ ولا تساوي شيء. ثم إذا عاين الإنسان العذاب، فإنه ينسى كل شيء، او إذا عاين الحساب، فإنه ينسى كل شيء. قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، ويوم تقوم الساعة، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فماذا عسى هذا بالقياس الأخيرة ماذا عسى يعني أن تصنع الدنيا ولا شيء إذا كان الإنسان لو أصيب بشيء في الدنيا في الدنيا أصيب بمرض وراح مثلا يحلل أو كذا قال والله أنت عندك فرطان مثلا غسيل كله كذا. كذا كل ما مضى عليه نسيا وكأنه لم يكن في حياته شيء مما مضى فما بالك إذا قيست الدنيا بما فيها ولو كان الإنسان فيها رئيسا أو ملكا بالآخرة إذا عينا الحساب ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم يوتى بنعم اهل الدنيا فيغمس في النار غمسه واحده ثم يقال له هل رايت نعما قط هل مر بك نعيم قط يقول لا يا رب ويوتى اباس اهل الدنيا فيغمس في الجنه غمسه واحده ثم يقال له هل رايت بوسا قط فيقول لا يا رب مر بك بوس قط يقول لا يا رب فاذا كما قال تبارك على وان الدار الاخره لا هي الحيوان لو كان عاقلا هي دي الحياه الحقيقي ولهذا قال تبارك وتعالى كلا إذا دكت الأرض لك وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر وان له ذكره يقول يا ليتني قدمت لحياتي إلا مرت ولا لتأتي ليتني قدمت لحياتي لأنها هي الحياة أما الثانية فقد نساهد الإنسان نعم ثم أخبر عن ذلك لأن المتقين لله القائمين بعبوديته لهم خير من هذه النذات فلهم اصناف الخيرات والنعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا قطر على قلب بشر ولهم رضوان الله الذي هو أكبر من كل شيء ولهم الازواج المطهره من كل آفة ونقص جميلات الأخلاف كاملات الخلائق لأن النفي يستلزم ضده فتصف روح عن الافات مستلزم لوصفها بالكمالات يعني أن الله حينما قال ازواج مطهرة فخذ الايه فخذ العكس ايضا مطهرات من كل نقص وعيب فهن إذن كامله فالنفي يستلزم ايه ضد دي قاعده قطعا خطا لان النفي يستلزم ايه ضدها تتميز الأشياء فلان كريم معنى ذلك أنه ليس بخيلا فلان ليس بخيلا معنى ذلك أنه كريم فالناس يقصد ضده أزواج مطهرة من الآفات الخلقية والخلقية فليس في الخلق نقص لا عوره ولا قصيرة ولا ذميمة ولا كذا ولا طحيض ولا... ولا أي شيء من هذا سالمات من كل آفات ولا في مهر مئة ألف ولا خمسين ألف ولا كذا كل هذا إن شاء الله ما فيه في وقوف عنده وإنما كما يقسم الله عز وجل لعبده المؤمن في الجنة من الحور العيني ومن زوجاته اللواتي مات عنهن إن كنا معه في الجنة فهذا عبده الله تبارك تعالى المتقين فائدة ذكر هذا النعيم بعد التزهيد في الدنيا ما هو أنه تطمين للمؤمن إن كانت يفوتك شيء من الدنيا نتيجة طاعتك لله فلا تحزن فإنما عند الله خير واحد سب مثلا خمسمائة جنيه ولا خمسين ألف جنيه ولا خمس ملايين جنيه خمس ملايين من أجل مثلا رشوة أو حرام طبعا لا شك هذا ثقيل على الناس يعني فقيل على نفس نهاردة موظفة اللي بيأخذه مثلا جنيه الجميع أما يجيلوا مثلا نهاردة خمسين بكرة سبعين بعدين مية بعدين كذا صعب أن يتخلص من هذا يقول لك لا لا لا هذا حرام لا أخذه صعب عليه لكن إذا صعب عليك هذا الأرض فطالع قل أأنبئكم بخير من ذلك من الذين تلقوا عند ربهم جنات من تجري من تحتها الأنهار خالدين فيه الإنسان إذا انتقل إلى هذه الصورة هان عليه بأيه الخمسون جنيه ولا السبعون جنيه ولا المئة جنيه ولا أكثر ولا أقل كذلك أن تفتنك امرأة فتورودك عن نفسك او تفتح لك باب الشهوة تذكر ما أعده الله تبارك وتعالى من الحور العين كأنهن بيض مكنون من الخيرات الشسان لم يطنثون إنس قبلهم ولا ونجان طالع هذا طالع النساء الخاليات من كل آفة يهون عليك هذا الجمال الزائل ماذا عسى أنت أن يكون عندك شهوة دقيقة شهوة ساعة فتضيعين علي هذا النعيم المقيم أبدا ولكن إذا طالع الإنسان هذا النعيم هان عليه كله ولهذا فكل ما يخفره الإنسان في الدنيا من مال او من نساء أو من مناصب او لحقه عذاب او اضطهاد او ابتلاء او ابتلاه الله عز وجل والأمراض والامراض تذكر ما عند الله سبارة تعالى مما سيكون فعلا هو الحياة الحقيقية الدائمة التي لا تنتهي. فهل لك في حياة لا اسقام فيها هل لك في حياة لا نصب فيها ولا حزن هل لك في حياة لا تنقطع نعمها لا يبغون عن شيء ولا هل لك في حياة فيها ما لا عين رأت ولا ادن سمعت ولا خطر على قلب بشر اي دنيا تلك التي تتعلق بها وأي انحراف يمكن أن يقتحم منه الإنسان ما وإما أنت تقتحم من امرأة من مال من منصب، من شهوة علو وسياده من أي شيء فإن اقتحمت من جانب من هذه الجوانب فاعلم أنك لو حصلت أعلى لو حصلت أعلى ونزل بك الموت ما أخذت معك شيئا إلا التبعات التي تكون نتيجة هذا الباب الذي اقتحمته. رياسة منصب عاوز تكون كذا بحلال او بحرام مدير غفير عضو مجلس الشعب وزير كذا هب انك رئيس الكون كله رئيس جميع الكرة الارضية بل رئيس دولة معينة وبعدين وينزل بك ملك الموت لو سمحت اتأذنك خمسمائة سنة الف سنة خلاص فاستوى الرائع والرعية والرئيس والمرؤوس والحاكم والمحكوم والغني والفقير والمريض والصحيح فإذا حاول الشيطان إلى اقتحام إلى الإنسان من جانب من جوانب الدنيا تذكر ما أعده الله عز وجل من نعيم له في الجنة خلاص هذا كافر هب أنني الآن كل هذه البلدان سبعي أنا أملكها ملكا لست رئيسا عليا بل مالك لها ملك حقيقي ثم إذا أنا مثل في كم فدان سيكون قبري في كم فدان كم هو الكهرباء من لمبات ومفاتيح وكذا الاكس ستكون معي في قبري كم سياره ساركبها بعد موتي ولا شيء أنت والفقير سواء فلماذا جعلت هذا صادا لك عن طاعتنا ولهذا شوف يا أخي شوف أي باب يحصل من الشيطان اقتحام لك من خلاله تذكر ما أعبده الله عز وجل لك من نعيم في الجنة في الجنة فتكون مبرأاً بإذن الله من كل معصية يمكن ان يدخل إليك الشيطان من خلالها لهذا يأتي ذكر الجنة بعد هذا زلل لنسحب الشواتم من النساء والبنين والقناطين المقنطرة والذهب والفضة والخير المساومة والأنعام والحرق كل ذا المتاء لكن وبعدين ولا شيء والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم عجيب والله هذا القرآن يا أخوان سبحان الله الحمد لله دستور عظيم منهج رباني لا يحتاج بأن تقول والله أنا بيض بينصحنا على طول والله أنا مش عارف إيه لا هو القران هو أعظم النصح فيه وأبصح النصح فيه وأكمل النصح فيه لأن الذي يتكلم من الله رب العالمين سبحانه وتعالى فانظر أنت أي شيء من الدنيا يمكن يشغلك يصدك عن درس علم يصدك عن ذكر يصدك عن صلاة جماعة يصدك عن بر يصدك عن تقوى ليه تقاطع أخاك من أجل 500 جنيه ليه تقاطع مثلا فلان من أجل كذا ليه تذنب بامرأة ليه أصلا تنظر إلى امرأة ليه تتلذذ بامراه ليه يصدك ولدك عن طاعة الله سبحانه وتعالى فتجهل ليه يصدك فرقه ضالة ولا منهج منحرف عن صلوك الطريق المستقيم ليه؟, ليه هذا كله لماذا ماذا أريد أصلا ماذا أريد فما عند الله خير وأفقى فلا يذهل الإنسان في الدنيا إلا مطلعة في آخرة إلا مطلعة ما عده الله عز وجل وده اللي ارتقى بالصحابة فعاينوا هذا الوعدة الذي وعده الله به معاينة من عايش عاشوه عين اليقين لا عين اليقين عاشوه عين اليقين أبيني وبين أن أدخل الجنة أن أكل تلك الطمرات إنه لزمن بعيد بالله عليك ده واحد درس كده ويعني تفاعل شوية مع الدرس وبعدين طلع والأي بالضبط الذي بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم يدل ويربط بالأخير يقول هذا الكلام ما بينه وبين أن الجنة إلا أن أكل تلك تلك التمرات خلاص عاين ما عادش بقى حتى علم اليقين هذا عاين علم اليقين خلاص ارتقى إلى ذلك. أنا الآن داخل الجنة داخل الجنة إن قتل يبقى بيني وبين أن الجنة بيقين لا يخلجه شك بل هو اليقين بعين بعينه بينه وبناء الحجنة أن أكون تلك التمرات فألقاها من يدي وقرضها فإيه وأناس ابن الذي يخوض في صحوه فيه ويقول وها الجنة والله إني لأشم رائحة الجنة وراء هذا الجنة كاذب أنس حينما يقول هذا يشم الرائحة يبقى انتقل إلى, إلى معاينة انتقل إلى عين اليقين وإن كانت عين اليقين تعني مباشرة لكن في نفوس تعلقت كانت المباشرة ان لا شمر احنا فجاه خد هذا جدل بل ارتقى بالصحابه انهم عاينوا امور الاخره بهذا الذي يجعله يتحمل الابتلاءات ويتحمل العذاب ويقول احد احد ربي فقط الذي يقدم على الموت والصلب وكذا فيقول بس استاذن ايه ترجع هذا مرادهم هم لا يبالون به ما موتا وكذا وانما يرجع قال لا بس اصلي ايه وصلي ركعتين يصلي ركعتين قبل ان يودع ولا يبالي بالدنيا وما عسى خلاص انتوا الآن بنذبح ولدي الى الحياه عند الله سبحانه وتعالى شوف المعينة ولهذا الانسان يا اخوان ما يقع في معصيه فعلا كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني احنا يزني وهو مؤمن لو كان هذا عند تصور هذا عنده ما كان ليه يزني اصلا ليه ما الذي يفعل لذلك؟ لا يأكل الربا لا يأكل الحرام، لا يعتد على الأراضي والأموال، لا يعصي، فما تقع معصية صغيرة كانت أو كبيرة، ولهذا فعلا الإنسان لا ينظر إلى صغر المعصية، ولكن ينظر إلى عظمه من إيه؟ من عاصم، فلا يقع مثل في المعصية إلا إذا انخلع من قلبه هذا الإيمان. الذي يرضع عن هذا عن هذه المعصير نعم والله بصير بالعباد فييسر كل منهم لما يخلق له أما أهل السعادة فييسرهم للعمل في الكتاب الباقيه وياخذون من هذه الحياة الدنيا ما يؤينهم ما يؤينهم على عبادة الله وطاعته وأما أهل الشقاوة والإعراض فيفضيح سيقيدهم لعمل أهل الشقاوة ويرضون بالحياة الدنيا ويطمئنون بها ويكتفون بها قرارا قالوا يا رسول الله علام العمل كما جاء في صحيح ابن مالك في الصحيح قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما اهل الشقاوة فييسرون لذلك واما اهل السعادة فييسرون لذلك وليس ربك بظلام للعبيد جعل هؤلاء للجنة بلا حكمة وجعل هؤلاء للنار بلا حكمة فربك سبحانه وتعالى أعظم إحسانا وعدلا من أن يدخل النار أحدا بلا ذنب أو أن يدخل الجنة أحدا بلا استحقاق ولكن صدق علمه سبحانه وتعالى بهؤلاء وهؤلاء لهذا قال سبحانه فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم ولهذا انتم تطلعون ايات القران كلها هل تجدون ايه واحده ان اهل النار احتجوا على الله عز وجل بما كتب عليه ابدا فلله الحجه البالغه ولو شاء له لكم ما في احتجاز لأنه ما يصح الاحتجاج. فلما أذعوا أذع الله قلوبهم. كل واحد فيكم جاء اليوم جاء بجهاد. كل واحد فيكم بيعرف على الطاعة بجهاد. كل واحد فيكم بيطرق معصية بجهاد. كلنا أمام القرآن والسنة سواء. ولكن من أهل من الناس من يقوى على نفسه ويتغلب عليها ويجاهد نفسه ليحملها على الطاعة ومن الناس من يطرق نفسه فيها. نعم. الذين يقولون ربنا اننا آمنا فغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقالقين والمنفتين والمستغفرين بالأسحار أي هؤلاء الراسخون في العلم أهل العلم والإيمان توسلوا بمنة الله عليهم بتوفيقهم للإيمان أن يغفر لهم ذنوبهم ويقيهم شر آثارها وهو عذاب النار ثم خصل اوصاف التقوى الآن يجري التوسل بالعمل الصالح للآية من الآيات التي تدل بها على التوسل الغي عز وجل بالعمل الصالح فالتوسل المشروع يكون بالعمل الصالح ومنه الإيمان يكون ب سبحانه وتعالى وصفاته توسل الإنسان الاربح على بالدعاء بها يكون بالحال عجزك فقرك مرضك رب اني لما انزلت إلي من خير فقير يكون بدعاء الرجل الصالح الحي كل هذه انواع من التوسلات المشروعة غير هذا غير مشروع توسل هيوان توسل بالجاه غير مشروع التوسل بدعاء الميت غير مشروع نعم سنة الصلاة ووساطه التكوى فقال الصابرين انفسهم على ما يحبه الله من طاعته وعن معصيته وعلى اقداره مؤلمه والصادقين في ايمانهم واقوالهم واحوالهم والمنفقين لما رزقهم الله بانواع النفقات على المحاويش من الاقارب وغيرهم والمستغفين بالاسحار لما بين صفاتهم الحميدة ذكر احتقارهم لانفسهم وانهم لا يرون لانفسهم حالا ولا مقاما بل يرون انفسهم مجنبين مقصرين فيستغفرون ربهم ويتوقعون اوقات الاجابه وهي السحر قال الحسن مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون ربهم الله اكبر سبحان المؤمنين صابرونهم صابرون, صابرون وصادقون ومنفقون ومع ذلك لا يرون نفسهم شيئا لا يرون لأنفسهم ليه؟ لأنهم يعلمون أن هذه الأعمال لا يفضل من الله سبحانه وتعالى فيتحتاج إلى عبادة حتى وإلى شكر جسيم على هذه العباد حماد يستشعرون التقصير فعل فالعبادة من الله والتوفيق من الله سبحانه وتعالى والاستفاء من الله عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته اصلا وفرعا إنسان لم يوفق لقيام الليل لم لصيام النهار لم يوفق لحفظ القرآن لما يوفق لدروس العلم وحضور دروس العلم لم يوفق لمحبة الصالحين ومحبة العلماء لما يوفق للطريق المستقيم ويبقى صاحب سنة في مسلكه إلى الله وفي طريقه الله مصاحب بدعه مصاحب انحراف مصاحب كل هذا كل هذا يحتاج إلى شكر عظيم لله سبحانه وتعالى فحينئذ يطالعون تقصيرهم قد أعطاك الله هذا كله وحرم الكثير من الناس فذلك محض الله عز وجل وفضل من الله تبارك وتعالى والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجيله ايه انهم الى ربهم راجعون قالت عائشه يا رسول الله هم الزنا هم الذين يشربون الخمر قال لا يا عائشه هم الذين يصلون ويتصدقون ويخافون الا يتقبل الله عز وجل منه فيأختمون هذا بالاستغفار في الأصحاب، استغفار بعد هذا كله استغفار نعم، لأن الإنسان كلما ارتقى في العبودية كلما شعر بالتقصير من زا الصوفية كلما ترتقي كلما ترتقي في وحل الهوى والضلال كلما ترتقي كلما ترتقي خلاص ما يعرف عنك التكليف فلم يعد تكليف العكس، الإنسان كلما ارتقى في العبودية يشعر إيه؟ يستشعر نقصة ويشعر حاجته ويستشعر فقره الى الله سبحانه وتعالى نعم والمستغفرين سبحانه قال الحسن مدوا الصلاه الى الصحر ثم جلسوا يستغفرون ربهم بعد ما ينتهي الصلاه تنتهي الصلاه وينهي قيام الليل يجلس يستغفر الله عز وجل الى أداني الفجر نعم الله اكبر تدبرت هذه الايات حاله الناس في الدنيا وان امساء منقضي ثم وصف الجنه وما فيها من النعيم وفاضل بينهما وفضل الآثرة على الدنيا تنبيها على أنه يجب إثارةها والعمل لها ووصف أهل الجنة هم متفون ثم فصل خصال الطقة فبهذه الخصال يذل العبد نفسه هل هو من أهل الجنة أم لا يذل العبد نفسه بهذه الخصال؟ وضح الخصال هذه وضح الخصال هذه أنظبط لنفسك من أهل الدنيا أنت أم من أهل الآخرة من أهل الجنة والسعادة من آل الشقاوة قد تقول أن لا أدري نقول أنت لا تدري ما يختم لك نعم لكنك لا تدري لكنك تدري عن المسألة فإن النبي قال فنال السعادة يصرون لهذا آل الجنة لعمل لعمله الجنة وأهل النار لعمل لعمله النار فهذه أسباب تقول الجنة بما كنتم تعملون وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين مش مجرمين فمن الله عليهم وقالنا عذابه السموم يبقى العمل يؤدي إلى الجنة وسبيل ان الجنة معروف طعاط والإقبال على الله عز وجل وكذا. يعني تعلموا أو تظن بربك ظن خير أنه طالما على الصباح فلا من توفيق الله وترجو الجنة نعم أنت لا تجزين لكن ترجو ترجو فالمحسن يرجو والمذنب يخاف نعم سعيد نكتفد أبدا.